قناة أبو فرج الدعوية تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان الرجيم سرق السمع فأتبعه شياب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وَأَ سائنا وما ننزله الا بقدر لقد خلقنا الإنسان من صلصال من شمأ مسنون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 مَسْنُون قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيم وَإِنَّ عَلَيْكَ بسلام آمنين ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أنت بسم من الشيطان الرجيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 والسماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر أما تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيخين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 الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليوود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم, يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء Hvala. I... I... تِلْكَ كَتَبَ اللهُ لكم وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرُجُوا لكم <تصفيق> غالبون فالفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعنا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباكم قوم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على ام ياسين ان كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَاءَ نُوحًا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ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 كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين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 الا انهم نفكم لا يقولون لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمن افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا آتَم عَلَيَّ بِفَاتِنٍ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لَهُمُ المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى هذا السر امتى سوف يبصرون اف ذا عذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحه فساء صباح المنذرين وتولع الرمح حتى حيل وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فَعَلَيْكُمْ وَأُوفِ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الله كعين أتأمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعحلون وازدعينوا بالصدر والصلاة عن نفس شيئا ولا يقبل منها شكاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا <تصفيق> وقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا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 صورن قيم كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاخيما إلا قيلًا سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطود ففرش مرفوعة إنا آشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا نترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون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 قل للذين كفروا إن ينتوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم Hvala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 قضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا ها أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا, فاثبتوا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 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها جاءت تاريح عاصف وجاءت نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نارا فجعل نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يتفكرون